سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوا سنقروك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه الجهر وما يخفى ونيسرك للعسرا فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصل النار الكبرى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 ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا نعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملت عرشك ونشهد من في السماوات ومن في الأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم أنت ربنا اللهم أنت ربنا اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدًك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا, فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا بعفرة من عندك وارحمنا فاغفر لنا بعفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله دقها وجلها وسرها وعلانيتها وأولها وآخرها اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا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 في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا اللهم استرعوا راتنا وأبي الروعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا برحمةك يا أرحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم عفو عنا اللهم عفو عنا برحمةك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لموت المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونق من الذنوب والخطايا كما ينقث الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها اللهم امسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا, آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى وخذ بناصي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 وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.